وكانوا وكانوا بشركاءهم كافرين ويوم تقوم الساعه يوم اذ يتفرقون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبون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 وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبَطِلُونَ كَذَلِكَ يَطُبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر إن وعد الله حقّ